بسم الله الرحمن الرحيم لإلا في قرش إلا في مرحلة الشفاء والصعيف فلنعبد رب فهذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوم